يريدون ليرطفهون والله من أفوال كيف الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ أَهْلَكَهُمُ الْمُشْرِكُونَ نبي الله ورسوله وتجاهدون في سبيل <تصفيق> ذلك أموالكم وأردكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Tell me! Terima kasih kerana menonton! فأصبحوا ظاهرين فأيتنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبب لله القدوس العزيز الحكيم. نجزح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بغت في الأمة فيهم ويعلمهم الكتاب والحكم I'm ماذا الذين هم لثرات ما لم يحملوها كما ذل الحمار يحمل أسفارا. ماذا الذين هم لثرات ما لم يحملوها كما ذل الحمار يحمل أسفارا. القوم الذين جعلوا من آيات الله إكتفى القوم الذين جعلوا من آيات الله والله لا يهذى قوم الغالين والله لا يهذى قوم الغالين قل إن الموت الذي تبقون منه فإنه من يوم الجمعة فاسعوا إلى بكر الله تَجْرُونَ فِي الْأَرْضِ وَبَثُّو مِن قِبَلِ اللَّهِ فَلَنَا تُقِيَضَ وَعَلَى كُلِّ امْرِئٍ تَجْرِي فِي الْأَرْضِ وَبَثُّو مِن قِبَلِ اللَّهِ وَبَثُّو مِنكُمْ لِلَّهِ